وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ومصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اشطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون